اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير غ ا ل م ض ولا ب ع ي ه م ا ل ظ ا ل م ي ن قل اعوذ ب ر ب ن م 「こんにちは」 موسوعه النابلسي س للعلوم ا ا ل و و س ا س ا ل خ ن ا ه والذي ي و س و ع ه ا ل ن ا ب ل ن ا ل ج ن ة و ا ل ن ا س ا م ي ه سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض ولك الحمد انت نور السماوات والارض وما بينهما ولك الحمد أ ن ت فاطر السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما ولك الحمد أ ن ت الحق ووعدك حق و ا ل ج ن ة حق والنار حق والنبيون حق أ ن ت المقدم و أ ن ت المؤخر لا إ ل ه الا انت سبحانك لا ل ت غ ف ر ل ن ا و ت ر ح م ن ا ل ن ك و ن ن من ا ل خ ا س ر ي ن اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف و عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إ ن ك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف و عنا اللهم إ ن ا نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل ا ل ل ه م إنا ن س أ ل الجنة ك و م ا قرب إ ل ي ه ا من و ل وعمل م يا ن أظهر ا ل ج م ي ل و س ت ر ا ل ق ب ي ل ا يأخذ ل ي ع ل و ل الاسلاميه يهتك ا س ت ر ي ح ن ا ت ج و واسع ز يا ا ل غ ف ر ة اليدين بالرحمة يا باسط اليدين ب ا ل ر ح م ة يا كريم الصبح يا عظيم المن يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غ ا ي ة رغبتنا ن س أ ل ك يا الله ن س أ ل ك يا الله الا تشوي خلقنا, تشوي, خلقنا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم انا نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم و ج ع ل ن ا في هذا الشهر الكريم من ع ت ق ا ئ ك من النار اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من اعتقائك من النار يا رب العالمين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل اللهم إ ن ا ن س أ ل ك بوجهك الكريم الفردوس ا ل أ ع ن ا ه اللهم إ ن ا ن س أ ل ك لذه النظر إ ل ى وجهك الكريم ا ه م انا نسالك لذه النظر الى وجهك الكريم و ش و ق الى لقائك في غير ضراء م ض ر ة و ل ا فتنة م ض ل ة ي ا ر ب ا ل ع ا ل م ي ن هذا ا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م ي ا م ن ن ا شركه الهدى شركه د ا و ي ه غير ر ب ا ب ك و ن س ت م ط ر ر ح م ت ك و ن اجتماعي اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم لا تدع لنا ذنبا إ ل ا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا إ ل ا قضيته ولا مبتلا إ ل ا عافيته ولا مريضا إ ل ا شقيته ولا عيبا إ ل ا سترته ولا عيبا إ ل ا سترته ولا عيبا إ ل ا سترته ولا ت ا ي ب ا إ ل ا قبلته ولا ه موسوعه ا إلا ل النابلسي ل ل ع ل و ل ا كربا إ ل ا ن ف س ت و ل ا ص غ ي ه ا إلا أ س م ا ع د و الله الحسنى إلا ل خ ذ موسوعه ل ا ع ا ل ا زوجته ولا محروم ن ا ب ل ا ذ ر ي ة للعلوم ة رزقته ا ل ذ ر ي ة إ ل ا ذ ر ي ة ه اسماء ا ل ج ل ا ل و ا ل ل س ن هذا ا ل ز ل الهدى و شركه دعويه غير م يا ربحيه م ا ل ل م إ ن ا عبيدك ض ن و عبيدك ن ا إ ي م ا ن ك بيدك واصينا ع د ل ف ي ن فينا ا قضاءك ماض حكمك اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك او علمته احدا من خلقك ان تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وثناء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا وإلى ج ن شركه ج الهدى ت ا ن ع ي م ا ل ل م شركه دعويه غير ن ربحيه ذات ل ن ا مضمون ل ا ا اجتماعي من أهل القرآن ل ا أهلك、وخاصتك. اللهم واجعلنا ممن يقيم حروف القران آ ن وحدوده و ل ت ج ع ل ا ممن يقيم ح ر وحدوده ف القرآن ولا يقيم حدوده اللهم و أ ل ب س ن ا به الحلل اللهم و أ س ك ن ا به الظلل يا رب العالمين اللهم ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين ف أ ص ب ح من النادمين وفي الآخرة م ن ا ل خ ا س ر رب ي يا ن ا ل ع ا ا ل ل ل م ي ن ه م ا خ ت م ل ن ا شهر رمضان ب ر ض و ا ن ك ا ل ل ه م اختم ل ن ا شهر ر م ض ا ن برضوانك و ا ج ع ل م آ ل ن ا إ ل ى ج ن ا ت ك وأعذنا م ن ن عقوبتك و ي ر ا ن وأعذنا ك و ل ل ه م اعذنا من عقوبتك ونيرانك اللهم و اعذ رمضان علينا اعواما عديده وازمنه مديده اللهم و اعذ رمضان علينا اعواما وأزمنة مديدة ا ل ل ه م وجعلنا ممن قام ش ه ر ر م ض ا ن ه ص ا م ه إ ي م ا ن ا و ا ح ت س ا ب ا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا اللهم ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والسهر اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين يا رب العالمين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم اللهم وطهر أ ع م ا ل ن ا من الرياء اللهم وطهر اعمالنا من ا ل ر ي ا اللهم وطهر اعمالنا من ا ل ر ي ا وقلوبنا من النفاق اللهم وطهر أ ل س ن ت ن ا وعيننا موسوعه النابلسي ن ا ي ن ا للعلوم الاسلاميه ل ن اسماء ل ل الله ب ك ا الحسنى ا اللهم عافهم واعف و عنهم اللهم واكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم و اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم ي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من التنس اللهم اجعل قبورهم روضات من رياض الجنه ا ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران اللهم انقلهم من ضيق ا ل ل ح و د ومراتب ا ل د و د إ ل ى جنات ا ل خ ل و د في سدر م خ ض و د و ط ل ح م ن ض و د وظل م م د و د وماء م س ك و ب يا رب العالمين ص ل ن ا إ ل ى م ا صاروا إ ل ي ه ت و ر محمد راتب النابلسي اللهم هازم ا ل أ ح ز ا ب منزل الكتاب مجري السحاب يا من خلق آ د م من تراب اللهم ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين ودمر أ ع د ا ء ك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم ا ل ل ه م سدد ر م ي ه م ا ل ل ه م ثبت أ ق د ا م م ه ا ل ل وألقي ل ه م ا س ك ي ن ة و للعلوم م و ه م اللهم ج الدائرة لهم اللهم و و ش ك ت ه الاسلاميه ل ه م و ن ل قل المعين إ ناو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 و ا ر ك ه الهدى شركه و ا دعويه غير ربحيه ذ ا ل ه مضمون ك اجتماعي اللهم فصب عليهم ربنا سوط عذاب إ ن ك ربنا لبالمرصاد اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم وقتلهم بددا احصهم عددا ولا تبق منهم أ ح د ا اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم صب عليهم العذاب صباه اللهم اصب عليهم العذاب صباه اللهم زلزل عروش اللهم اغفر لنا ولي امرنا ولي امرنا ولي ا م ي ن ا ولي امرنا ولي امرنا و ل م س ل م ي ن ا ل ل ه ي ا ض ر ب ا ل ظ ا ل م ي ن ب ا ل ظ ا ل م ي ن و ا خ ر ج ن ا من ب ي ن ه م س ا ل م ي ن ي ا رب ا ل ع ا ل م ي ن ه ذ ا ا ل ج ل ا ل ل و ا إ ك ر ا ا اللهم فك ع ص ر المسلمين في كل مكان اللهم فك عسر المسلمين في كل مكان اللهم وثبتهم ب ا ل إ ي م ا ن اللهم والق ا ل س ك ي ن ة والطمانينه في قلوبهم اللهم و أ ق ر أ ع ي ن ن ا و أ ع ي ن أ ه ل ي ه م برؤيتهم سالمين ظالمين العالمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد شباب المسلمين واجعلهم هداه المهتدين اللهم واصلح نساء المسلمين اللهم واحفظ نساء المسلمين عامه والحاضرات خاصه اللهم واجعلهن مسلمات عابدات مؤمنات قانتات خاشعات منيبات سائحات تائباتítulo موسوعه النابلسي ل ا للعلوم م ل ا ا ل ا س ل ا ل م ي ن يا الجلال اللهم ا ج ا والإقرام ا ل ل ل من أ ر ا د ن ا واراد بلادنا ونساءنا و أ ط ف ا ل ن ا وشبابنا بسوء اللهم ف أ ش غ ل ه في نفسه واجعل كيده تدميره اللهم و ر ن ا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم من سعى في تفريج كربه أ و قام على أ ر م ل ه أو فضر ص اللهم ئ م ا أو أنفق في ي س ب ك أو سعى في خير ا ل ف ارفع ح ف ه يديه ومن خلفه وعن يمينه من وعن ومن بين وعن وعن ومن شماله اللهم فوقه تحته مكانته اللهم وسدد خطواته اللهم و ارفع درجاته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ي اللهم رب ا ع ا م ي ن ا ل ل وفق رجال الحسبه ة و أ ع ن م اللهم وفق رجال الحسبة وانصرهم ف ق ر ج ل الحسبة ا و اللهم و أ ح س ن عاقبتهم في ا ل أ م و ر كلها يا رب العالمين اللهم إ ن ك قلت وقولك الحق اللهم إ ن ك قلت وقولك الحق وخلق ا ل إ ن س ا ن ضعيفا اللهم ف ر ح م ضعفنا اللهم ف ر ح م ضعفنا وفرج كربنا واجبر كسر قلوبنا بفراق هذا الشهر الكريم شهر ا ل ق ر آ ن ش ه ر الغفران وشهر تكفير السيئات يا رب العالمين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م قلت وقولك الحق قدعوني يستجب ل ك م قلت ل و و ه الهدى ح ق و إ ش ر ك ب ا دعويه ف غير ق ي ب ح ي ب دعوة الدعي ه ذات دعاه اللهم م ع م و ن اجتماعي ا ل ل ه ق ب ل م ت ق <تصفيق> و ل د ع ا ء ه ا ل ن ا خ ا ئ ب ة يا ا رب ل ع ا ل م ي ن ا ل ل ع ل ي ك ا ل ت س ل ا ل ه ذ اللهم ا س ؤ ا اتنا ف ل ا و ل ولا قوة ل ن ا إ ل ا بك ولا ح و ولا قوة ل ل ن ا إلا ا ل ل بك ه م آتنا ف ي ا ل د ن ي ا حسنة ل خ ر ت حسنه وقنا عذاب النار اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من الخير كله ع ج ل ه واجله ما علمنا منه وما لم نعلم عذبك كله من الشر كله و ا ج ل ه وآجره م انا ل م ن ه و م لم ا نعلم ا ل ل ه من إ سخطك وعافتك من س خ ط ك وعافتك من عقوبتك و ع ك منك لا ن ح س ي ث ن ا ئ ن عليك انت كما أ ث ن ي ت على نفسك صلِّ اللهم وصلِّم على وبارِك نبينا محمده وصل ا ل ل ه و س ل م و ب ا ر ك على ن ب ي ن الله محمد و ع ى آ و ص ح ب ه أ س ن ى